call oh. تَنَزَّلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا تبشروا بالجلس ولا تحزنوا وأبشروا ولكم في ذا ما تشتدي ولكم فيها ما تشتغي ولا تستوي الحسنة على السيئة دفع بالتي هي أحسن إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَعَادَتُكَ أَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ One me In كِ مِن و انه هو ولقد أتينا موسى الكتابا فتلف في إنه بل في شك منهم مريء من عمل صالح فلنفسه وملسان ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاذا والقمر إذا تلانا وال کل کو أروها فذم ما لي جم ربو بذم بجم